وَإِذَا طَلِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيمانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُوفِقُونَ أُولَاءَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ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 بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 اِذِ اسْتَغَاثْتُم رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّي كُمُ النُّعَاسَ أَمَنَّتْ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِنَ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ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 ورقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومؤاهه جهنم ومؤاهه جهنم وفس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم فاواكم واندكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا عنكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِيْنَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَطْمُ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً حِجَارَةً مِنَ السَّمَايِ أَوْ إِتْنَاءَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 اِن تَهَم فَاِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير وَاِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا اَنَّ اللهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير وَعْلَمُوا اَن غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم, آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما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 ولو تواعدتم لختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه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 وَإِذْ يريكموهم إذ انتقيتم في أَعْيُنِكُمْ قليلا ويقللكم في أَعْيُنِهِمْ ليقضي الله أَمْرًا كان مفعولا وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورُ يا أَيُّهَا الذين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 ما لا ترون اني أرى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وأن الله سميع عليم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 فإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن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 أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا يحرض المؤمنين على القتال إن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَأَيَّكُم مِنْكُم مَعْتُوٌّ يَغْلِبُوا الْفَنْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ ضَعْفًا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 ما كان لنبين أي يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسك في ما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم